السلام عليكم ورحمه الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد في من الاعلى الى يوم ثم ما بعد كما بدانا الامر نعيده مرة أخرى من محراب الصلاة إلى محراب الحياة ومن معتكف العشر إلى اعتكاف العمر سورة الجمعة هذه السورة العظيمة اليوم عظيم تعطينا إشارة عجيبة نحتاج إلى التفك فيها في قول الرب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وتأمل النداء لأهل الإيمان إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في الحالة دي أنت تقدم الإيمان عن العمران وإنت العمراني بعبادة كما قلنا أن حضرتك أتيت للدنيا دي لوظفتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دي الأولى التانية إني جعلوا في الأرض خليفة واستعمركم فيها في بعض الأحيان تحصل كرسة إيه هي؟ إن العمران هو لسوء الإيمان فيحصل الوقع الدروب زي ما يقولون تحصل المشكلة ليه لأن من أبسط معاني العبادة أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك يوم جمعة الموضوع كله بسيط جدا ركعتين خط بنصر ساعة والسلام عليكم موضوع بسيط جدا في اللحظة دي خلاص العمران بقى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة مياه الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طيب المسلم مش درويش المسلم يلتقي من محراب الصلاة إلى محراب الحياة وحين تنتهي تسليمة الختام في محراب الصلاة تبدأ تكبيرة الإحرام في محراب الحياه ليه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لو سمحت تحط خطين تحت واذكروا الله كثيرا ويطلع فوق ثاني يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله بس خلاص اقفل القوس انزل تحت فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في من فضل الله الله كثيرة. في محراب الصلاة قال لك إيه فاسعوا إلى ذكر الله بس قصة قافل صح في محراب الحياة قال لك فاذكروا الله كثيرة لأن مجالات ذكر الرب جل وعلا بره كتير وبعدها للأسف مثال الإيمان والعمران اطلق عندهم أدم شغله على دينه أدم عمرانه على إيمانه طب اللي بيعمل كده بره هو مش فاهم ما اخوانا في قاعده بس واضح ان واحد يقول ايه يا عم الشيخ ما مايكروسوفت شوف احنا كل حاجه قاعدين فيها صيني وهم صح عندك حق اشتغلوا من كان يريد حرث الاخره لا مش هنقول بقى لا هم اشتغلوا وعملوا ولكن هم اعتقادهم غير اعتقادك انت بتعمل ولابس نظره الدين ليه لا انت بتعمل ان في يوم اخر فأنت عندك نظام عندك سيستم إيه هو أن إيمانك مقدم على العمران ولا تعارض شو بقى الناس اللي حصل تعارض بين الإيمان والعمران ناس حصل عندهم مشكلة وإذا رأوا تجارة أو لهوى انفضوا إليها وتركوك قائمة النبي صلى الله عليه وسلم جالس أو قائم على المنبر في خطبة وفي تجارة براء والناس لسا حديث عهد بإسلام مش فاهمين ان خطبة الجمعة والوضع تركوا المسجد وراحوا للقافلة اللي جاية لغبطة وكلنا ساعد بنقع في الموضوع ده ايه الوضع عامل ازاي بقدم مين اخوانا الله هو الاول والاخر وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة في اللحظة دي ومن التجارة اللحظة دي العمران تحول الى وبال ليه لأن شغلك بقى عائق عن التقدم لدينك ولا تعارض تاني لا تعارض يا خوانا حد كده يقول لي الغزوة اللي فتح المسلمين بها أندونيسيا التجارة فيش اسم غزوة أصلا تجار ناس محترمة تتعمل بأدب بدين فتحوا أندونيسيا أندونيسيا ده اللي فيها 250 مليون مسلمين بالتجارة بالأدب بالأخلاق بالزوء بوقف أروح أشحم أرجع تاني محرب الصلاة ومحراب الحياة الجمعة يوم مهم معقول في حد بيش حاسس بأهمية يوم الجمعة هقرأ حديث وعلق تعليق بسيط قال صلى الله عليه وسلم كل حديثنا نقولها صحيحة يا خنا إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها يوم القيامة هيحصل حاجات مختلفة على اللي بيحصل في الدنيا الرب جل وعلا هيجسد لنا حاجات حاجاتها تبجاية مجسدة التفاصيل إيه ما عراش بس إحنا بنؤمم التفاصيل نتكلم فيها لعلنا نشرح وبعث الجمعة زهراء منيرة ركز لأهلها فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضة رياحهم تسطح كالمسل يخوضون في جبال الكافور الأهمية دي بتخيل ان يوم الجمعة هتدور على أهلها يوم يا إخواننا في العيد يوم عيد المسلمين طيب حديث ثاني والحديث ده مهم جدا ليه لأن احنا عايزين نعرف احنا بنتأخر ليه لأن انت في بعض الأحيان تكون مركز طول الأسبوع ويقع منك يوم الجمعة بس الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ابو واللي قبله كان مساء الجامعة قال صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة وادنوا من الإمام قربوا فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها حديث مرعب بصراحة لا يزال يتأخر ده الكلام ده على يوم يوم للأسف إشكالية الناس الكبيرة جدا في الإعلانات وفي الميديا إنه هم لخصوا الرجولة في إزازة استرجل لا للأسف بقى محتاجين إحنا بقى لنقول استرجل التأخر يوم الجمعة إن أنا بكر أبدر وفي رواية إن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها صحيح الترغيب انا كل ده بقول الفضل لسه ما قلتش العقاب الكارسة لأن فيه حاجات بأخذت مع القلب وكوارث ثمن الجمعة وركز في الحديث ده خصوصا الناس اللي جيران المسجد إحنا الحديث ده يبقى في حقنا نقص شوي لكن لما نبقى في البيت لأن الحديث ده دقيق جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يعني غسل واغتسل يعني اغتسل غسل جسمه وغسل دماغه طب لو متزوج اغتسل وكان سبب في ان زوجته تغتسل حديث اجتماعي من غسل واغتسل وبكر وابتكر مشى راح بدل ومشى ولم يركب جيران المسجد يجو ماشي بعيد خلاص ما مشكلة. الشيخ ابن عثمين قال خطوات العجلة بتتحصل طالما بعيد ولكن الاولى ان هو يجب مسجد قريب انا دلوقتي سكن على اول صمت جيت ماشي 300 خطوة تخيل إيه لها يا حسن ومشى ولم يركب ودنى من الإمام واضح دنى من الإمام دي مهمة جدا عشان تستمع فاستمع ولم يلغو لم يلغو ما طلعش الموبايل بتاعه ما هتحركش ما طلعش يسيب حواه. لم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها الله أكبر الله الحمد حضرتك جنب البيت 300 خطوة 300 سنة صيامها وقيمها أبشر خلنا خلاص مشاكلنا تحلت نروح بقى خلاص كده خلاص مشاكلك تحلت الله مبالي حياتك تغيرت تكلم في 300 سنة 400 سنة تخلي بقى لأول مشهور بعيد سنة صيامها وقيمها كم لا طيب. طيب اللي بعدها قال صلى الله عليه وسلم إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله بقدر رواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع بتيجي يوم الجمعة إمتى؟ آخر واحد؟ خلاص قربك من رب جل وعلا بقدر ذهابك إلى يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي اللهم صلي وسلم وبارك يوم الجمعة بالذات الصلاة تعرض على نبي صلى الله عليه وسلم. يقال فلان ابن فلان صلى عليك أحد السلم يقول كلمة جميلة جدا يقول إيه وكفى بالمرء فخرا أن يذكر بالخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة رسول الله فلان صلى عليك صورة الكافة مع الجمعة صلى الله عليه وسلم بقول لك الجمعة من رحمة ربنا بينا ان احنا الجمعة عندنا اجازة ان انت بتعرف تأدي طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة يعني افضل صلاة عند ربنا الصلاة الفجر اللي حضرك صلاة طوال أفضل الصلاوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة الحديث اللي بعدين دعوة لا ترد قال صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئا لا يسأل لا يسأل الله العبد شيئا إلا أعطاه إياها ما لم يسأل حرما صحيح التغيب ان في ساعه مجابه يوم الجمعه حضرتك الدعوه لا تستجاب هتدعيها هتستجاب غالبا العلماء بيرجحوا انها الساعه اللي قبل المغرب يوم الجمعه يعني المفروض ان حضرتك تبقى موجود في المسجد نور اسبوعك ونور حياتك قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه أضاء الله اضاء الله اضاء له من النور ما بين الجمعتين في روايه الى البيت العتيق الحديث الاخير قال رافع ابن خديج رضي الله عنه لرجل يمشي إلى الجمعة لرجل لا واحد ماشي للجمعة فقال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار إنه ماشي حضرتك يوم الجمعة ده في سبيل الله يبقى أخوانا ده بيشوم عادي عشان كده استعدادنا ليه لازم ما يباش عادي برضه أنا شايف وجيت نظري ان حضرتك لازم كل جمعة يكون في حاجة في حياتك اتغيرت يوم الجمعة وكأنه بيلملك تقصيرك كل الأسبوع يلا فضل الله ودي الثواب ودي الثواب ودي الثواب ودي الثواب كل ساعة بكام فضل يوم الجمعة ليس بالفضل العادي فضل عظيم فعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع قدم إيمانك العمرانك في اللحظة دي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى طاعته وإلى ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإجزالكم الله خير.